استمع إلى الجمل وقرأها ثم اكتبها تحت الصورة الصحيحة هذا هو فريق كرة القدم لون الفريق أصفر وأخضر هذا هو فريق كرة السلة في هذا الفريق خمسة لاعبين حصل الفريق على الكأس تسر الفريق في المباراة لون الفريق أبيض وأحمر في هذا الفريق أحد عشر لاعباً